بسم الله وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تجعلون لهم شرك في السماوات ظل من مين يدع من دون الله بل لا يستجيب له بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا لل كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما لا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وكفرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على متنه وشهد شاهد من بني إسرائيل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا, فسيقولون هذا قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا يُؤْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدا وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني Zdravíme. بالجنة وعد الذي كانوا woman قد خلت من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل يفروا على النار أذهبت طيباتكم أذهبت في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجذون عذاب الموت بما كنتم تستكبرون في الأرض.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 ظل I'm أجلون فلن رأوه عارضا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 وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما فما Oh dear. 19. وذلك ifquhum, وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن, يستمعون القرآن, يستمعون القرآن وقلوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم وي ذًا وَمَنْ لَا يُجِب دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَ قادر على أن يحيي الموتى بِكَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يُومًا